يخذ تعالد بشت ولن يتمنوه ابدا يعني اجبني او خزية مرنة نارا حيلا حسناك ان بمرن سراته بما قدمت ايديهم سروان جريماء او اتوان بدستة خودك والله عليم بالظالمين وخذ الظانت كان ظالم كيشكن جهيب فلادن تر اهل ديانتكوهب بربر زنابن